స్మిల్లెహ్మెకో سَنُ مِن مَّخْلُقٍ خُلِقَ, <خلق مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ <إنسان>